Bismillahi rrahmani rrahim Qul ya ibadi alladhina asrafu ala لا لا تنصرون، والتابعون أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغضته وأنتم لا تشعرون أنتم. من الصاخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول هنا ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم في جهنم مسبل للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفادتهم لا يمس أو أيهالجاهلون ولا قد أُوهي إليك وإلى الذين من قبلك لين أشرقت لايحبة نعملك لايحبة نعملك ولا من الخاسرين بل الله فعبدواكم من الشاكرين بيميني سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق من وسيق الذين كفروا إلى جهنم ذمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم وَمِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ إِذْ يَدْخُلُونَ أَبْوَابَ جَحَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ ذُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَذَنَتُهَا سَلَامٌ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْطٌ فَادْخُلُوهَا جنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبعون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد